صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك.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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذي يجدونه والإنجيل يأمرهم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 وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُ مُثْنَتِي عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَّا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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهمْ حِيتَانُهُمْ إِذْ تَأْتِيهمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُوا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ نَبَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا إلَّا هُمْ هَلِكُوْمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 إننا لا نضيع أجر المصلحين